من اسابيع قليلة القصة اللي انا كنت زيكم اعتقد انه ده الفصل الاخير اللي انا نهيت القصة عنده ولكن للأسف يا جماعة يبدو ان القصة لها فصل تاني وتالت ورابع ويبدو انها مش هتنتهي حكت لكم على شاب من الشباب الله يرحمه عمل حدثة كان مع مجموعة من اصحابه وكان راجعين من مكان يعني ايه الله يرحمه وكان يعني يعني بعيد عن ربنا ومرت فترة بعد ما عمل هذه الحدثة هذا الشاب ومات هذا الشاب الله يرحمه وكان احد اخواني من الدعاء هو اللي قال كلمة على القبر لما هذا الشاب يعني كان فيه مجموعة من الشباب على القبر معاه شافوا دفت صاحبهم قدام عينيهم ودفنوا في ايدهم فذكرهم بالله في هذا الموقف من اسبوع قليل جدا او من ايام وانا معدي انا واحد اخواني فلقينا شاب مع فتاه ويمكن قلت لكم الموقف ده قبل كده لقيت شاب مع فتاه فيعني في طب نكلمه فاحنا بنكلمه فالاتنين قاعدين يشبهوا على بعض الشاب بيشبه على صاحبي اترن الشاب ده كان في الجنازه وشاف صاحبه وهو بيتدفن وصاحبي ده هو اللي كان بيقول الكلمه فصاحبي بدا يتكلم معاه يعني يجيب رجله في الكلام شويه اكتشف ان الشاب ده واحد من اللي كانوا راكبين مع الشاب اللي مات. واحد من اللي كانوا راكبين العربية معاها فاحنا جنيننا اقول ما عرفنا كذا يا ابن حرام عليك يا ابن انت صاحبك ما تقضى معنى ايك يا ابن انت لو ما اعتبرتش ربنا هيخلك عبرة يا ابن انت لو قبلت ربنا الوقت ربنا هتقول له ربنا ايه وبأي حجة وبأي عزة يا ابن اي مسجد الوقت روح صلي وتقول ربنا سبحانه وتعالى باب ربنا مفتوح كان موقف صعب جدا يعني صاحبك لسه ميت وكان معك في العربية ومات قدامك واتدفك قد دا القصة اللي أنا ما كنتش أعرفها وأعرفتها من أيام قليلة واللي يعني يمكن محدش أعرفها يا جماعة أني من أيام قليلة وأنا متكلم مع بعض يا إخواني فجأت إن جالي خبر ان هذا الشاب اللي أنا كنت أعرف معاه مات في جرعة مخدرات زي وهو مع صحابه ومعدين الفصل الثالث إيه والفصل الرابع إيه والفصل الخمس إيه في ناس ما بتفهمش يا جماعه في ناس مش عايزه تفهم في ناس مش عايزه تترجم في ناس مش عبره الناس مش عايزه تترجم رسائل ربنا لما هيوصلك رساله غير ورساله ورساله المعامله هتتغير معامله ربنا ليك هتتغير هو القمر الصوره اللي احنا بنتكلم فيها الليله باذن الله سبحانه وتعالى الصورة دي الصوره اللي فجاه معامله ربنا فيها بعد سوره النجم اللي عن عنها المره اللي فاتت صوت النجم بيتكلم عن ربنا ولكن سموا عن ربنا وهم سامدون لما ربنا بيقول ملهيين بيغنوا كده طب المعامله اتغيرت بقى اقتربت الساعه وانشق القمر المعامله اتغيرت ليه لان لما هيوصلك رساله ورا رساله ورا رساله ومش هترض تستجيب المعامله تتغير اوعى تفتكر ان المعامله هتفضل كده احذروا يا جماعه صوره القمر بتقول المعامله ممكن تتغير وتتبدل صوره القمر بتوصل رساله خطيره لنا كلنا هل من مذكر مفيش حد عايز يفهم بعد كل مصرع من مسارح الاقوام بعد كل ضرب قضيه نزلت على ناس انهم مش عايزين يعتبروا من قبلهم وربنا خلهم عبرة ربنا يقول هالم المتدكر مفيش حد عايز يفن مفيش حد عايز يعقل يا جمال احنا شفنا اللي يخلي الحجر يتوبه ما تبناش شفنا اللي يخلي الحجر يتأثر ويرجع ويفوقه ما فوقناش احنا نفهم امتى وهنتوب امتى وهنقوم امتى بالله عليك يا اخي ربنا يخفر لهولا اشرب جبيعة تحب تموت المتلي تحب انت تموت المتليات عايزين يا جماعة نفهم بصورة القمر بتقول هلم المتذكر حدش عايز يربط الأحداث ليه محدش عايز يربط الخيوط ببعضها ويفهم اللي بيحصل ليه يا جماعة يا إخواني أبو شريكي مكة مكة, مكة عايزين يفهموا ربنا سبحانه تعالى في الصور في الصور هيقول كذبة عاد اتساحلهم كذبة سمود اتراجمهم كذبة قوم ملوت ما اتقطعهم طب انتو, انتو, انتو اكفاركم خاروا من اولئكم انت حصلوا من دول في ايه احنا حسن من اللي عصى ربنا وتعاكم في ايه احنا حسن من اللي عصى ربنا ومات خاتمة سوف في ايه انت حسن من اللي تبرجت وحصل بعد كده مشاكل في حياتها وعذاب ونكب وطلاق في ايه ما هو نفس العقوبات اللي نزلت على الزنوب اللي احنا بنعملها ممكن تنزل علينا احنا مستخطرين ليه ليه مش عايزين نفهم الشباب ليه مش عايز يربط ما بين الأحداث وبعضها انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه زي واحد امي يدوبك بيعرف يقرى الحروف فواحد كتاب له ورقة عليها بحبك فهو بص كده قال ايه ده باء باء حاء ايه يا عم الشخبطه دي اكتر كلمه بتعبر عن المشاعر بقت شخبطه شخبطه احنا قعدنا يا جماعه بنبص لاحداث الكون من حوالينا لا شخبطه في واحد بيقول قدر احمق الخطه بيحسبها شخبطه يا جماعه لا ده موضوع مترتب من فوق الشباب مش عايز يربط ما بين مقدمه السوق وما بين متفاجئه اللي انتشر وما بين الهم والغم والبطاله اللي بقت فيه وما بين المعاصي اللي بيعملها البنات مش عايزه تربط ما بين سرطان الثدي اللي انتشر وما الامة مش عايزة تربط ما بين الفقر والبطالة والمشاكل اللي فيها وما بين المعاصر اللي عادت بتصعد ان الله مننا امريكا مش عايزة تربط ما بين انهيار الانجلترا ابلي كده بعد مكانة الامبراطورية التي لغبها تغيب عنها الشمس وانهيار روسيا ابلي كده بعد مكانة الامبراطورية العظمى وما بين انها لو عملت نفس اللي عملوا واحدًا الغرب مش عايز يربط ما بين اللي الدنمارك عملوه لما شتموا النبي وما بين اللي الاقتصاد اللي حصل في اقتصادهم كلهم والتدمير والتشريد وخراب البنوك وخراب الشركات وخراب العمران اللي حصل عندهم بعدها محدش عارف يربط اربط ما بين الفساد اللي كانت الامه فيه ايام الستينات وبين نكسه 67 اللي 100000 جندي مصري حفروا تحت امر اليهود قبورهم بايديهم وبعد كده قتلهم ورموهم فيها اربط ما بين كلمه الله اكبر اللي رفعناها في 73 وبين النصر وما بين ثاني يوم لما الصحفيين كتبوا انتصرنا بتخطيطنا وما بين السهره اللي حصلت بعد كده اربط ما بين الصرخه اللي طلعتها امبارح والفلوس اللي جاتلك بالليل ما بين الطالع عامل ده والفضل اللي ربنا منّ بيه عليكي والاكرام في الدنيا اللي عملهولك بعدها اربط ما بين المصاير اللي عملتها والضيق اللي حصل في وشك بعدها اربطه يا جماعه هل من متذكر محدش عايز يفهم ليه محدش عايز يتدبر ويفوق ليه محدش عايز يترجم الرسائل ليه وهو ده اول معنى في سورة القمر هو ده معنى اول حكمه لاسم القمر القمر ده طاقه نور بتبان في السما لما تبقى السما مظلمه عشان كده يقولك ده واضح زي القمر حاجه زي في السما كل حاجة واضحة كل شيء واضح احنا اللي مش عايزين نقرأ مش عايزين نتدبر صورة القمر عبارة عن صاعقة كهربية بالكلام عن الاخرى وبعد كده خمس ضربات قاضية على ناس ما كانوش عايزين يعتبروا ربنا خلاهم عبرة وب... وبعد الخمس ضربات القضية صائقة كهربية تانية عن الاخرى وبعد 53 اية كربيج على قلب اللي ماشي عايز يفهم ومش عايز يفوق ايتين في الاخر اية 54 و اية 55 تحس من شدة الاطمئنان اللي تسكب في قلبك وانت بتسمحهم ان انت خلاص خرجت من الدنيا في قلبك من شدة الطمئنان اللي انت فيها قال تعالى اقتربت الساعة اقتربت الساعة؟ يعني لما قولك اني فيه جيش الوقت جايه هاجف على البلد المفروض تقوم طب الرد فعل رد الفعل وأن يروا آية يعرضه يعني ايه؟ يعني كل ما الساعة بتقرب الغفلة بتزيد يعني كل ما الخطر بيقرب الغفلة يزيد يعني كل مواكة الحساب بيقرب الناس مع صاحب الز午 اختربت الساعة وانشق القمر هو ربنا بيقول انشق القمر دلالة على اقترب الساعة ازاي? ما اقترب الساعة انشقاق السماء كلها انشقاق النجوم كلها ربنا بيقول هدين شكاتة ها دين شكات جرم من الأجرام يبقى هشعل كل لفوقت من القوهات يبقى هتنشق السماء كلها وانشق القمر فوق أمة محمد اقتربت الساعة في الأول وفي آخر الصورة ربنا بيقول كلام كلام حن وما أمرونا إلا واحدة كلام حن بالبطر. يعني يام قربة وأعتف تكروا أنها هتقرب بالتدريج فهتأخذوا فهت... بالكم منها هي جاية لها ده في لحظة كل حاجة بتنتهي ما عندكش أمل في النجاة حالا ما عندكش أمل في الإصلاح إلا حالا ما فيش أي أمل إلا حالا اقتربت الساعة بضمار الماضي خلاص كل حاجة انتحت انتم تعملوا إيه الساعة ده الساعة يا رب حاجة بسيطة ستين ديال كل حاجة لها ساعة الكون انقلابه لو ساعة اقتربت الساعة وانشق القمر انشق القمر مش شق القمر اتشاء كان القمر من غضب اتشاء كان القمر غضبان على ابن ادم اتشق القمر ازاي يعني ده خبر متواتر صحيح متواتر زي القران محدش يقدر يقضح فيه في البخاري وفي كتب الحديث متواتر طب طب يعني أحد العلماء اسمه داوود موسى عالم يعني رئيس لجنه من اللجنه الاسلاميه في بريطانيا وكان بيتكلم مع دكتور زغلول النجار بارك الله فيه فكان بيتكلم هذا العالم ونفع الله به اكثر وقت فكان بيتكلم هذا العالم معاه بيقول له انا زمان كنت بدور ايه الدين الحق فافتح المصحف وقع على الصفحه دي انشئ القمر قال ايه ده ايه الدين اللي بيقول ان شك القمر افل المصحف وبعد عنه بيقول مرة بعد سنين طويلة بقى